أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام والآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ علي الحسين علي Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illa Allah شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء Subhan al waqid Subhan سبحانه وتعالى سبحان الله اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي امنها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا اكرم الاكرمين يا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم احفظنا واحفظ علينا يا رسول الله Wat ik wel Okay شمل المسلمين وجمعت شمل المسلمين بكعبتنا علمتنا سبل الهدايه والتقى علمتنا رسول الله علمتنا سبل الهدايه وجمعت شمل المسلمين بكعبتنا ياوي اليها كل قلب يخشع يا رسول الله رخ القل يا رحمت مغدا أنت الرحيم وإمامنا فاشفع لنا يا ط. فاشفع لنا يا فَمِنْ فمنك شَفَغَتُهُ قُبِلُوا سبول الغداية واتقال أن تتقي النقي يأوي إليها كل قلبي يخشع يا رسول الله أنت الرحيم وإمامنا وشفيعنا فاشفع لنا يا طاقة فمنك الشفاعه تقبل الصلاه والسلام عليك ك الله بالمدينة المقدسة. Mmm. -hmm. All right. Jaaa!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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامه والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب جعني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد إخوة الإيمان والإسلام فقد أذن الشيخ علي الحسين علي بصلاة الفجر وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة